يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم طات لهم الله أن لا قِيلَ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفطهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ العزة ولرسوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولكن الْمُنَافِقِينَ لَا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ عَلَى الَّذِينَ لَا يَقَاتِلُونَ اللَّهِ وَلَا ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل أحدكم الموت فيقول ربي لولا